أ س ا ف يا رفيقي، طاب غنيفك ي والله. ا ن ت ما ت م غ طريقي، لا تريفيك اليوم إلا. تبشى بالحريق في عناوين المجلة هذا لوز النار يا صديقي وأنت من ي ا أقدر يحلها و ح س ا ف ه و ่ ح س ف ฟ و ตว่ ف ا ف ฟายา ف ي ฟ ي ก ا ว่าซาฟายา ي รฟิกีอดรัก ن ي فيك والله ลลอฮ์ตั้งใจมาต تدري في كل ا يوم إلا وشرايك فالغرق ي عند رجل ناها فطل لا ينتظر منه يفيق يرسل الحابل ويشلا ย نتظر م ن ร ي ف ะว ي าจะฟิกส์สินห์พับ ف ูย์ชิลล์และว ا าพ ي สตาฟว่าพิส ا าฟ ي ่าพิสตาฟ فيك والله ا ن ت ما تماطريقي ن ا د ر ي في كل ا يوم إلا قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.